ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع نمور كنتم خير أمة نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولوامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون هُمُ الْفَاتِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ لَدِبَارَةٍ مَا لَا يَنصُرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُفْكُّونَ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ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 غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعفدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتدون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون